اخويا ردل ولا تخليني وحيدة ردلي تشفك حتى لو طوعا ليدة اه يا عباس جمتت الناس اه يا عباس جمتت الناس اخويا ردل ولا تخليني وحيدة خوي ارد لي الخط و روق قلب ما يحمل هجر نشوكت احنا فترقنا حتى ارضى بهلام خوي انت مع الحل خلص و تركت ثا والصبر عمري ما اريد بدونك والله من غم العمر رد لي لتروح يا هوى الروح رد لي لتروح يا هوى الروح خويا رجلي لا تخليني وحيده خويا رجلي لا تخليني وحيده خويا حتى لو مصرع عليدي يا عباس شمتت الناس يا وحيدة تنتظن سالم ترد لي ما يفرقنا بعود ترجع لدارك يا اخويا وقلبي يمك ينسى تالي طحت على الشريعة والشاب من المريد حتى لا متوذر ارضى المهم عندي ترد رأيت باريك واندفن بيك رأيت باريك بيك ويا لا تخليني وحيده ويا رجلي لا تخليني وحيده ويا بتنا حتى لو مقطوع ايدي يا عباس يا عباس شمت الناس ولا تخليني وحيدة ويا ما متعودة نتبك وانت ما ترد الجواب حتى لو ما تفون تنهب خوية وتزيح الترى قوم يا عباس الاختة ومسح الاذا يا قمر امري الفقتة والشريعة بالاحظة ردلي يا ريت يا ضوالبي يا ردلي يا ريت يا ضوى البيت خويا ردلي لا تخليني وحيدة خويا ردلي خو لا تخليني وحيدة خويا ردلي لا تخليني وحيدة ردلي تشفك حتى لو مقتوا على يدي ها يا عباس شمتت الناس Oh ya عباس شمتت الناس اخويا بدل ولا تخلين وحيدة يا نفس ويعيش بي وانت اغلى من النفاس روح طاحت بين دية من هويت من الفرن يا نفس ويعيش بيه وانت اغلى من النفس روحي طاحت بين يديه من هويت من الفاس ردنا جودك بيه ماي وتالي بس دم من ترس وصوتي من قد الفجيع بالصدر خوي انهبس كبرة الاه خوية والله كبرة الاه خوية والله خويا رجلي لا تخليني وحيده خويا رجلي لا تخليني وحيده خويا حتى لو مقطوع الايدي يا يا عباس شمتت الناس يا بدل ولا تخليني وحيدين أداء الرادود الحسينين أحمد المله كلمات الشاعر الحسينين مصطفى الطيب الهندسة الصوتية والتوزيع علي والجزائري